وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أَوْ بدله قل ما يكون لي أَنْ أُبَدِّلَهُ من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إِنِّي أَخَافُ إِنْ عصيت ربي عذاب يوم عظيم واذا تقرا عليهم الايات القرانيه الواضحه الداله على توحيد الله قال منكروا البعث للذين قال منكروا البعث الذين لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا جئ يا محمد بقران غير هذا القران المشتمل على سب عباده الاصنام او غيره منس بعضه او كله بما يوافق اهوانا قل لهم ايها الرسول لا يصح ان اغيره انا ولا استطيع بالاولى الاتيان بغيره بل لله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إليه إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة هذه الآيات الكريمات فيها بيان وضيفة النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقاه وكل من يدعو إلى الله تعالى يجد شيئا بنحما ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما قال ورق بن للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها عن إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي فإذا الإنسان لا بد أن يقوم بواجب الدعوة ولا بد أن يصبر ومنزلة الإنسان عند الله تعالى على قدر عمله بالواجب وعلى قدر صبره وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله أي إذا قرا على مشركي قريش آيات القرآن حال كونها واضحات دالات على الحق قال الذين يكذبون بالبعث والنشور والحساب والجزاء يوم القيامة ولا يخافون عقاب الله ولا يطمعون في ثوابه أحضر يا محمد قرانا آخر ليس فيه ما نكره من التوحيد والنهي عن الشرك وعيب عبادة الأصنام وذكر البعث والنشور أو غير هذا القرآن بنفسك على الوجه الذي نحب والآن الذين لا يرجون لقاء الله صار يغيرون ويغيرون ويغيرون ارضاء للكافرين فأنت تدرك أن هذا القرآن هو كتاب هدايا وأن النجاة بالتمسك به والآن التاريخ المعاصر تجد بعض من القم البرطيل لاجله نصفة الأباطيل تجده يغير كل يوم تجده يغير ثم يغير حتى بعضهم صار يصف كبار الصحابة وخيرة الصحابة بألفاظ في غاية الشناعة ارضاء لقوم أو ارضاء لأسياد لكن الصبر على الدين هو الفوز الكبير وهو الفوز العظيم وهو الفوز المبين وأن الإنسان حينما يثبت على العقيدة يثبت على هذا الدين قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي وتأمل هذا التلقين فهذه السورة تعلمنا العقيدة وكيفية الثبات وأن الإنسان يثبت ولا يجامل في دين الله تعالى أبدا أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار لا يحق لي أن أغير القرآن بمحض رايي ومقتضى اجتهادي بغير وحي من الله فليس لي من الأمر شيء إذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ولا يستطيع أحد أن يغير دين الله تعالى أبدا إن اتبع إلا ما يوحى إليه وذلك الإنسان يتمسك بالوحي الذي أنزله الله تعالى ويحرص الإنسان أن يفهم الإسلام كما أنزله الله تعالى ولذلك قد تأتي بعض اقيسه الناس تخالف النصوص تخالف الكتاب تخالف السنة لكن ليس لهم بد إلا أن يأخذوا بالوحيين إن أتبع إلا ما يوحى الي منهج المسلم يأخذه في حياته أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار إنما أنا عبد لله مأمور بتبليغ الرسالة وليس لي إلا أن أتبع ما يوحيه الله إلي ويأمرني به من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وددت من كل مؤمن أن يجعل هذه الآية نصف عيني وأن يكرر قراءتها ويكرر تطبيقها لأن أنت أن تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كلما حرشت نفسك إلى المأصية فقل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ومر نحو هذا في سورة الأنعام قل إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين فاطمة بن عبد الملك بن مروان كانت زوجة عمر بن عبد العزيز وأصبح خليفة وازداد زهده في أمر الدنيا وتورع كثيرا عن المال العام وبينما هو واضع رأسه على فخذها تفلي له رأسه لها أنه لما كان أمير وليس خليفه كان وضعه وضعهم الأفضل فقالت له أنت اليوم أقدر مما كنت فقال لها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فقالت له أسأل الله أن يعيدك من شر ذلك اليوم فهذا الأمر يجعله الإنسان نصف عينيه أي إني أخشى إن خالفت أمر الله وبدلت شيئا من دينه عذاب يوم القيامة العظيم الأهوال مهما تخيلت شدة العذاب فهو اشد مما تتخيل ولذا ربنا قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم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 ولا أكتب ولا أطلب هذا الشان ولا أبحث عنه افلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله ولا شأن لي فيه إذن هذه آية عظيمة تبين رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار لو أراد الله ما تلوت عليكم القرآن فالله وحده هو الذي أنزله علي وهو وحده الذي أمرني بتلاوته عليكم فهو ليس من قبلي ولا أقدر على ذلك ولا أقدر على الاتيان بقرآن غيره قال ولا أدراكم به أي ولو أراد الله لما أعلمكم القرآن ولا اخبركم به لكنه ادراكم به بعد أن لم تكونوا تدرون به فلو كان كذبا وافتراء كما تقولون لامكن لغيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته لأن الكذب لا يعجز عنه البشر وأنتم لم تدروا بهذا من قبل ولم تسمعوه من بشر غيري ثم قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أي فقد أقمت فيكم يا أهل مكة حينا طويلا من عمري أربعين سنة قبل أن يوحى الي هذا القرآن ما جربتم علي كذبا قد تعرفون صدقي وتعرفون أمانتي وتسمونني بالصادق الأمين وأنتم تعلمون أني لست ممن يقرأ ولا ممن يكتب ثم جئتكم بهذا القرآن العظيم أفلا تعقلون أنه وحي من عند الله تعالى لأن الإنسان إذا انكر هذه الأشياء فهذا يدل على خلل في عقله ولذلك ربنا قال أم لم يعرفوا رسولهم؟ فهم له منكرون إذا يعرفونه وهو فيهم ونسبه من أشرف الأنساب ومعروف بالأمان ومعروف بالسفر نعم ولذلك جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن قيصر سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا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 فليحذر الذي يفتري على الله الكذب بالفتية غير الصحيحة لأن الله قد قرنه بمن كذب بآياته لأن من دواعي الإيمان بالآيات التعظيم وعدم الافتراء على الله الكذب أي لا أحد, لا أحد أشد كذبا وأوضع لقوله في غير موضعه ممن تقول الكذب على الله كمن زعم أن الله أوهى إليك أو كذب بآيات كتابه فلم يصدقها إذن تحريف الدين وتغيير الفتوى والتبديل لأجل مال أو لأجل منصب أو لأجل شهرة أو لاجل شيء هذا من أخطر ما يكون عيادا بالله وقد فتن فيه كثير من الناس قال إنه لا يفلح المجرمون أي لا يفوز الكافرون فالكافر لا يفوز بهذا ولذلك المجرم في المفهوم القرآني هو المعتدي بذنب كبير يستحق عليه عذاب النار، فيحذر الإنسان هذا الظلم. يقول ابن عاشور الظلم هنا بمعنى الاعتداء. وإنما كان أحد الأمرين أشد الظلم، لأنه اعتداء على الخالق بالكذب عليه، وبتكذيب آياته. إذا يحذر الإنسان القول على الله بغير حق وكما أن التقول على الله خطير السكوت في موطن يجب فيه الكلام خطير ولذلك أنا لي بحث صغير بعنوان فقه الكلام وخطورة التقول على الله وأهل علم ذكروا قالوا كما أن النادق بالباطل شيطان النادق فالسافر فالساكث عن الحق شيطان مراء مداهم، فعلى الإنسان ان يعرف الواجب الذي يجب عليه في كل أمر من الأمور حتى لا يقع الإنسان في الأمر الذي يحاسب عليه. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم.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 في التفسير ينفع ويضر متى شاء يعني كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك فنقول لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله ويقولون عن معبوداتهم هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا قل لهم أيها الرسول اتخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم له شريكا في السماوات وهو لا يعلم له وهو لا يعلم له شريك في السماوات ولا في الأرض تقدس وتنزه عما يقول المشركون من الباطل والكذب إذا ربنا جل جلاله ليس له شريك ولكن الظلم يفترون ويكذبون فيجعلون لله تعالى الشريك فينبغي على الإنسان أن يحذر غاية الحذر من الكذب ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى فقال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هي هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع لكن الإنسان إذا فعل الباطل جلب الضرر على نفسه لمعصيته الله تعالى ويعبدون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أي ويعبد المشركون من دون الله آلهة من الأصنام وغيرها لا تضرهم ان تركوا عبادتها ولا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخر إن عبدوها والنصوص في هذا كثيرة في كتاب الله تعالى كما قال تعالى في سورة النحل وهي السورة التي تعدد نعم الله قال يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون وتأمل هذا الاختيار لهذه الايه في سوره النحل واعتبار ان سوره النحل عددت نعم المنعم سبحانه وتعالى وفيها ذكر النعم العظمى نعمه الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها فهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن ما جاء به من القران هو الحق ولكنهم ينكرون تكبرا وتجبرا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي ويقول المشركون هؤلاء الذين نعبدهم يشفعون لنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض اي قل يا محمد لهؤلاء المشركين اتخبرون الله بما لا يقع ولا يكون أبدا في السماوات ولا في الأرض وهو أن له شركاء يشفعون لكم عند الله إذن هؤلاء قد افتروا على الله كذبا وقد أخبركم بأنه ليس له شريك أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتمه فربنا جل جلاله الذي خلق السماوات والأرض وهو يعلم ما فيهما سبحانه وتعالى عما يشركون هنا تنزيه لله تعالى عن الشرك وما نسب إليه مما لا يجوز نسبته له أي تقدس الله وتنزه عن أن يكون له شرك وذلك المؤمن حينما يسبح ربه فهو يسبح الله تعالى عن كل ما لا يليق به ثم قال تعالى وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس الا امه واحده مؤمنه موحده فاختلفوا فمنهم من بقي مؤمنا ومنهم من كفر ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلف فيه في الدنيا وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه فيتبين المهتدي من الضال لكن الله سبحانه وتعالى برحمته يؤخر الجزاء والحساب والقصاص وهذا أمر لا بد أن يعلمه الإنسان فبعض الناس لما يجد في حال المسلمين من الشدة يستأخر النصر ويسأل فهنا لا بد أن نعلم بأن هذه الدار هي ليست دار جزاء إنما هي دار اختبار امتحان يعني لم يجعلها الله تعالى نعيما لأوليائه ولا دار عقاب لاعدائه إنما الحساب والجزاء والقصاص يوم القيامة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا أي وما كان الناس إلا مجتمعين على توحيد الله فاختلفوا في دينهم وأشركوا بالله قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون أي ولولا أنه سبق من الله أنه يمهل المشركين والعصاة ويؤخر جزاءهم إلى يوم القيامة لا حكم في الدنيا بين المختلفين فينجي أهل التوحيد ويعجل عقوبته على المشركين وينزل بهم عذابه لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والنصوص في هذا كثيره كما في سورة هود الآية الثامن عشر والتاسع عشر بعد المئة وكما في سورة طاها الآية الثاسعة والعشرين بعد المئة والآية ثلاثين بعد المئة وفي سورة سوره الشوره الايه 13 وهكذا ثم قال الله تعالى ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين ويقول المشركون هل انزل على محمد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 فمناسبة هذه الآية لما قبلها أن هذه الآية عطف على جملة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم فبعد أن ذكر افتراءهم في جانب الإلهية نفى بهتانهم في جانب النبوة ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه أي يقول المشركون أي مشركو قريش هل لا أنزل الله على محمد معجزة مما نقترح عليه حتى نعلم أنه رسول من عند الله حقا؟ أنتم تحفظون سورة عبس وتولى وفيها لما ذكر الله هذا الإنسان قال ثم إذا شاء أنشره فالنشر حاصل لكن كله بمشيئه الله ليس على ما يطلبه الذين يطلبون نعم، فقل إنما الغيب لله أي فقل يا محمد لهؤلاء المفركين إنزالوا الآيات من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا يقدر أن ينزل آية أحد إلا الله فإن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلها فهنا لقنه تعالى قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين وقلنا في أول درس أن في هذه السورة تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفية محاجة المشركين فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي قل لهم يا محمد فانتظروا حكم الله فينا بعقوبة المبطل منا ونصر المحق إني معكم ممن ينتظر ذلك وربنا قال فهل ينتظرون إلا, إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فربنا جل جلاله له الإرادة المطلقة سبحانه وتعالى ذكر الأخوة في مركز تفسير هذه الفوائد قال من فوائد الآيات عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة إذن خطورة التقوّل على الله وخطورة التحريف وبعض الناس الآن يحرفون في النصوص وبعضهم يحرف في المعاني وكل هذا خطير والله في لما ما ينشغل ببيان الدين الخالص وبيان الوحيين كما أنزل الله تعالى الدين منزلة عظيمة من أعظم المنازل فكلما كثر صنيع الكفر الفجر كلما ازداد أجر الذين يثبتون على دين الله ويبلغون رسالات وهنا يقول عبد الله بن مبارك قل لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم النفع والضر بيد الله وحده دون ما سواه نقلا أن يعني انا قلت اذا أخترنا عبارة لا ياتي بالخير الا الله ولا يدفع الشر الا الله فهي الامثل ولا يحصل شيء في هذا الكون الا بقدره الله سبحانه وتعالى وما تشاءون الا اي شاء الله بطلان قول المشركين بأن الهتهم تشفع لهم عند الله اتباع الهوى والاختلاف على على الدين هو السبب الفرقة فالإنسان طبعا يبتعد عن الاختلاف قدر الإمكان والإنسان يبلغ الدين يبلغ الدين ويميت الباطل يقول عمر الخطاب أميت الباطل بعدم ذكره فالإنسان يبلغ الدين حينما يبلغ الدين الخالص بالإمكان أن تضاف بعض الفوائد وهي قليلة أولا الذي يتصدى لقياده الناس لابد ان يكون مستعدا لكشف تاريخه الماضي ولذلك تجد في هذه الايات البيان فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم حاله أنه مكث فيهم هذا العمر الطويل وكان لا يقرا ولا يكتب ولكنه قد جاءهم إذن هو أمي وقد جاءهم بهذا الكتاب العظيم طبعا نحن حينما ننتهي بمشيئة الله تعالى من تفسير سورة يونس في يوم الامتحان سنضع مجلسا بالروايه أحدثكم بحديث بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتفسير بسورة من سور القرآن ونسوقه بالسند فمن يسمعه يحق له أن يحمل هذا الخبر ويحق له أن يبلغه فيكون لديه سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني لا بد أن يكون لك سند لأن الأسانيد المتصله إلى رسول الله من دلائل نبوته تأمل هذا في سورة الجمعة ربنا قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم تأمل بداية الآية التسبيح يسبح لله وهو تنزيه الله والتسبيح يأتي حينما يرى الإنسان العجائب وثمت شيء عجيب سيذكر في هذه الآيات ثم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين إذن هذه آية عظيمة أنه رجل أمي يعلم علم أهل زمانه ولم يقتصر الأمر على تعليم أهل زمانه بل إنه قد اتصلت سلسلة الاسناد إلى يومنا هذا وإلى ما سيأتي حتى يرث الله الأرض ومن عليها ثم قال آخرين منهم لما يلحقوا بهم من الآخرون أنا وأنت حينما اتصلت بنا سلسلة الاسناد الصحابة سنعوه من النبي نقله التابعون ثم تابع التابعين حتى وصل إلينا بالأسانيد المتصله وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم تامل ختم الآية به وهو العزيز الحكيم والآية الأولى أيضا ختمت به العزيز الحكيم وبدايتها بالتسبيح باعتبار أن الله هو العزيز الحكيم الذي جعل رجلا واحدا أمياً يعلم العوالم لأنه لما اتصلت الأسارين منه إلينا دل على أنه هو الذي يعلمنا فإذا في هذه الآيات بيان صحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمي وقد جاء بهذه الرسالة العظيمة ثانيا الجمع بين المعصية وقلة الخوف من الله الدار الآخرة من علامات مرض القلب والإنسان مامور أن يقول إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم فالإنسان لا بد يعني يجعل الخوف مانعا له من المأصية بل يشفق على نفسه من المعصية فأنت تخاف من الله وأنت تهاب أن تعصيه لأن الله سبحانه وتعالى الخالق الرب المالك المدبر تهاب أن تعصيه وتخاف أن تعصير ويوجد لديك شفقة تشفق على نفسك أنك تعرض نفسك لعذابه ثالثا مداومة تذكر الدار الآخرة حماية للإنسان من الوقوع في المعاصي رابعا من الدعوة إلى الله تلاوة القرآن على الناس تذكيرا وتعليما ووجدت من ال مشايخ أهل القرآن الذين يقرؤون الناس القرآن حينما يجيزون الطالب بعد أن يقرأ عليهم حفظا وتلاوة وتصحيحا أن ينصحوه بأنه من الدعوة إلى الله تلاوة القرآن الكريم على الناس تذكيرا وتعليما كان عمر الخطاب يأتي بابي موسى ويقول له ذكرنا أمر ربنا خامسا ليس لأحد أن يزيد على الوحي ولا أن ينقص منه فإذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مقصور على اتباع الوحي فلا يستقل بشيء دونه اصلا فالأمة تبع له سادسا لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد جرما ممن كذب على الله والكذب على النبي هو كذب على الله تعالى فليحذر أولئك الذين يتساهلون بإرادة الروايات المكذوبة سابعا القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكفي للدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم والداعي إلى الله بهذه المعجزة الباقية يستطيع أن ينال قدرا كبيرا ممن ينتثع بهدايات القرآن يعني أنت تأمل اخي الكريم أن الأنبياء جاءوا بمعجزات ولكنهم لما ذهبوا ذهبت معهم معجزاتهم لكن معجزة النبي بيدك الآن فتستطيع من خلال هذه المعجزة أن تبصر الناس بدين الله تعالى ثامنا لما كان القرآن العظيم قد جاء به من لم يتعلم القراءة قراءه والكتابه علم بالضروره انه لا يكن إلا على سبيل الوحي والتنزيل تتابع التعبير بتتلى جاء للدلاله على التكرر والتجدد ولذلك فإن المؤمن يتلو كتاب الله ويبث علومه دواما هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته